النشرة الإخبارية مجدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 38 من قوات التحالف الإفريقي الصليبي والجيش النيجيري المرتد في برنو عشرة هلك وجرح من الجيش المصيري المرتد بكمينين في بادية حمص مقتل وجرح ثمانية عناصر من المرتدين بينهم قيادي بأماكن عدة في ولاية خراسان تسعة هلك ومصابين من المرتدين بينهم قيادي في كركوك والجزيرة مقتل عدد من الجيش المصري المرتد بعبوة ناسفة غرب العريش البداية من ولاية غرب إفريقية هلاك إصابة 38 من قوات التحالف الإفريقي الصليبي والجيش النيجيري المرتد في برنو بتوفيق الله تعالى كمن جنود الخلافة لآليات تقل عناصر من التحالف الإفريقي الصليبي في بلدة باغا بمنطقة برنو أمس حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وفجروا عليهم عبوتين ناسفتين ما أدى إلى تدمير خمس آليات وهلاك وإصابة ثلاثة وثلاثين عنصرا كانوا على متنها ولله الحمد وعلى صعيد متصل صال عدد من جنود الخلافة على ثكنات الجيش النيجيري المرتد في بلدة غاجيابو في منطقة برنو أمس حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى لهلاك خمسة وإصابة آخرين وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية الشام من حمص عشرة هلك وجرح من الجيش النصيري المرتد بكمينين في بادية حمص بتوفيق الله ومنه كمن عدد من جنود الخلافة لعناصر من الجيش النصيري المرتد على طريق عويرض ببادية تدمر أمس واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى لهلاك ثلاثة وإصابة اثنين آخرين واغتنام آلية وعلى الطريق المؤدي لثكنة العطشانة في بادية حمص استهدف المجاهدون بأسلحتهم الرشاشة آلية تقل عناصر من الجيش النصيري المرتد أمس ما أدى لمقتل ثلاثة وجرح اثنين واغتنام أسلحة ومواد غذائية ولله الحمد والمنه وأصدر المكتب الإعلامي صورا لجيفة مرتد من الجيش النصيري وإعطاب آلية لهم على الطريق المؤدي لثكنة العطشانة في بادية حمص ولله الحمد وفي الرقة بتوفيق الله وحده استهدف جنود الخلافة بسلاح كاتم عنصر من البيكيكيه المرتدين بالقرب من قرية خنيز شمال ما أدى لهلاكه ولله الحمد وإلى ولاية خراسان مقتل وجرح ثمانية عناصر من المرتدين بينهم قيادي بأماكن عدة في ولاية خراسان بفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على عناصر من الجيش الأفغاني المرتد في منطقة إينزري في ننجرهار أمس ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة ثالث واستهدفوا بنيران أسلحاتهم شرطية مرور أفغاني مرتد في منطقة زرتهده في جبرهار أول أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي عملية أخرى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل قياديا من عشائر موالية للجيش الأفغاني المرتد بمنطقة شابولي في ديبالا أمس ما أدى لهلاكه وإصابة ثلاثة من مرافقيه وإعطاب الآلية ولله الحمد وإلى ولاية العراق تسعة هلك ومصابين من المرتدين بينهم قيادي وجواسيس في كركوك والجزيرة من كركوك. بتوفيق من الله تعالى قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة لعناصر من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري المرتدين قرب منطقة الفتحة في حمرين أمس ما أدى لهلاك ثلاثة بينهم قيادي وإصابة اثنين آخرين ولله الحمد وفي الجزيرة بفضل الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل جواسيس يعملون لصالح الاستخبارات الرافضية المرتدة في منطقة صوبان جنوب مدينة تلعفر أمس ما أدى لهلاك عنصر وإصابة ثلاثة آخرين ولله الحمد وفي رجله بتوفيق الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورا لأسر وقتل عنصر من البيشمركة المرتدين قرب منطقة مخمور ولله الحمد وفي شمال بغداد بفضل الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورة لغنائم من الله بها على جنود الخلافة بعد هجومهم على ثكنة للشرطة الاتحادية المرتدة في يثرب ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية سيناء مقتل عدد من الجيش المصري المرتد بعبوة ناسفة غرب العريش بتأييد من الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية لجيش الردة المصري، بمنطقة الميدان، غرب العريش، أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها، ولله الحمد، وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك وإصابة 38 من قوات التحالف الإفريقي الصليبي والجيش النيجيري المرتد، في برنو عشرة هلكا وجرحا من الجيش النصيري المرتد بكمينين في بادية حمص مقتل وجرح ثمانية عناصر من المرتدين بينهم قيادي بأماكن عدة في ولاية خراسان تسعة هلكا ومصابين من المرتدين بينهم قيادي في كركوك والجزيرة مقتل عدد من الجيش المصري المرتد بعبوة ناسفة غرب العريش وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صفحة <تصفيق> اللبطار تطويذ لنا غيّا. حيا الله شجعان بسور دمشقنا حيا. هذه صفحة اللبطار تطويذ لنا غيّا. تطويذ لنا تطويذ لنا